بنتك وحيدة عنك بعي يده بنتك وحيدة عنك خيل وحيدة بلا اهل لا ضال عقل لا حيل صفتي محير وبياني حرامي الخيل وحيدة بلا اهل لا جاوزي على السياس وتشيب نار الخيم ويعلل يتامت مي يتامت مي قوم الأعادي تدرب مرادي قوم الأعادي تدرب مرادي يا والدي شدوا بينا الاغلال من مذابح الابطال شدوا بينا الاغلال من مذابح ال... <تصفيق> يا والدتي يا و بنتج وحيده بنتج وحيده عنك هل دام عوي تحيه يصيد روس هو عشم لو بقول اكبر بقول اكبر للشاع الرحيم الحسناوي علي الجثث هل دام عوي يصيد رسل هو شملو الأبو الأكبر نظر صوبي الشريعة بحسرته وكبر نشهد وصفه نشهد وصفه في الجسرة يتبتر خيل الضغين دارت علينا خيل الضغين دارت علينا يا والدي داست على الابطال من مذباح الابطال داست على من من بعد ابضال يا والدي يا والدي بنتك وحيدة بنتك وحيدة وعنك بعيدة بنتك وحيدة وعنك بعيدة يا والدي اشترك هو عاشي ملول ابو الاكبر نظار صوب يشريع حسرته وكبر نشهد وصفه لتشوفه في الجسر سيت بتر خل دارت علي علينا يا والدي داست على الاطفال من مذباح الابو داست داست على الاطفال من مذباح الابو احتي يا والدي يا والدي يا والدي بنتك بنتك وحيدة وعنك بنتك واحدة وعنك بعيدة يا والدي اشكو اشكو اليك الحال من مذبع الافضان اشكو اليك الحال من مذبع الافضان يا والدي يا والدي هاتحيني وعلي اعتابل نوايب خال لصيت عمري لصيت عمري تهيت خوية شجع بالي وخلاص صبري وعلي اعتابل نواي مخلصي في عمري لباس في مني المهكي الحظم من دهري دمى دموعا حزيني الوال من تجري ابن الزيجين ارسل وصية ابن الزجية ارسل وصية يا والدي فلتأخذ الأجيال من مربح الأبطال فلتأخذ الأجيال من مربح يا والدي يا والدي يا والدي, والدي بنتي بنټه وحيدة, وحيده وعندك بعيده بنټه بنټه وحيده عندك بعيده يا يا اضوى عيوني صديك بين الشداد والغربة تنسوني يا حماي الحمية يا اضوى عيوني صديك اريدي سارة عيام جدي تردوني ولا بين الكفر بوية وتخلوني انا العقيلة وضعني وشفينه انا العقيلة وضعني وشفينه يا نزف ودمع سال من مذباح الأبضال نزف ودمع سال من مذباح الأبضال يا والدي, والدي, والدي بحش بنتك, بنتك وحيدة وعنك بعيدة بنتك وحيدة وعنك بعيدة يا شو اليك الحال من مذباح الابطال شو اليك من مذباح يا والدين يا والدين هاي حبيبي رحيم الحسناوي بسم الله عليك يا حمال الحميه يا ضواعني سجيك بي انا شداد وير غور بنت نسوني جدي تري ولا بي خفور ويا وتخلوني على العاقله وضعني وتشفيله على حال العاقله وضعني وتشفيله يا والدي نزف ودمع من مذابح الابطال نزف ودمع من مذبح ابطال يا والدي يا والدي يا والي <تصفيق> بنتك وحيده بنتك وحيده <تصفيق> بنتك وحيده اليوم <تصفيق> سبيه ولا والي ولا والي اليوم شحوض ضيد <تصفيق> <تصفيق> و هو هم رويله همو ما يختيك يا ما ماش مثيلها اليوم من هجان الاهل و بلا بنتك سبييه هاي الابيه بنتك سبييه هاي الله لى والدي يا والدي راح يا حبيبي بنتك بنتك واحد